وكل شيء سوى الإسلام خسران صدقت شريعة الله للإصلاح عنوان وكل شيء ثواله اسلام خسروانو لولا هو ضل ابو جهل يضللنا واستباح الحما عبس وذبيانو واستباح الحما عبس وذبيان قد قالت كلمتها الأيام بستها في قلب الأنسام قالتها كالقدر الماضي إن المستقبل للإسلام قد قال كلمه هل بستها في قلب الانسام قالتها كالقدر الماضي إن المق بل للإسلام إن المق بل للإسلامتها في صوت قدرري بستتها في ضوء القمري غَّتها بشرال بشرري في لحن صحرين أن غام في صوت قدرري باستها في ضوء القمر غنتها بشرى للبشر في لحن سحر الأنغام قالت ما أعظم هذا الدين فله المستقبل والتمكين قالت ما أعظم هذا الدين فله المستقبل والتمكين قالتها بوضوح ويقين فازدهرت في الأرض الأحلام قد قالت كلمتها الأيام بستها في قلب الأنسى قالتها كالقدر الماضي إن المستقبل للإزلام ان المستقبل لي